Bismillah al-Rahman al-Rahim, Hamim, Wal Kitab al-Mubin. Inna jalnahu Qur'anan Arabiyyal, Alakum Taqilun. Wa innahu fi umm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 ما تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لم نقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ من ما يخلق بنات وأصفات بالبنين وإذا بشّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا ضل وجهه مسودا وهو كذيم او مَن يَنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ لَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمم وإن على آثارهم مقتدون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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون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 أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهب بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك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 ذهب جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين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 إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل.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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمره فإنهم مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون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 هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون